موسيقى قال المعنى بن حزان نسنس بصوت الدان يا دراضي وخلنا خلنا خلنا بنا مباصد ألا خزا هم لي يحسدون لخير لي ليلة ليبهى زالت همومي وانجلا خاتري على صفا على صفا ما بيننا أهدي الوفا بالحب مجرور نس نس بصوت الدان يا درضي وخلنا وخلنا لن باصيت ألا خذهم لي يحسدون قال المعنى بين حسن نس بصوت الدان يا درضي وخلنا وخلنا لن باصيت لخير ليلة لباها زالت غمومي وانجلا خطرى ألا صفا ألا صفا ما بيننا أهدل واب بالحب مغرور لخير ليلة لباها زالت غمومي وانجلا خطرى ألا صفا ألا صفا ما بيننا اهد الوفاء بالحب مكرون يا دائرة شهيد فضل Kenapa minca Shahi Hani? Pinjat, pinjat min Shahi Ebi. Lao, aku dia zina l'Fenon. Ya, daerah Shahi Tumbal. Ah, es kenapa minca Shahi Hani? Pinjat, pinjat min Shahi Ebi. Lao, aku dia El gashik wal gashka, bela daui min mizlik, kita muktili miran, miran, wastel job fil khayab, abkir fi baatil merjous. El gashik wal gashka, bela daui min mizlik, kita muktili miran, miran, I'll never Shahid Fabel, eskanah min kah Shahi Hani, pinjian, pinjian min Shahi Yaqi. Kalau aku ya Zain al Fnoon, yadairah Shahid Fabel, eskanah min kah Shahi Hani, pinjian, لو عطية زين الابنون جل جل جل كانت وعنا بنت عزن نس نس بصوت التان يا در وخلنا خلنا نألم بعضين الاخزهم لي يحسدون الاخزهم لي يحسدون الاخزهم لي يحسدون لا خزاهم لي يحسدون